أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أختاه لو طلبت منك إنك تعرفي بنفسك هتقولي إيه؟ بمنتهى الصدق بمنتهى الصراحه بالله أنت شايفه نفسك مين؟ من غير ما نتكلم بالكلام الروتيني والإجابات الإنشائية بلاش نبقى بنقول اللي لازم نقوله وأعملنا تكذب بأقوالنا أنا عايزك النهاردة تعيش معايا معنى من أعظم معاني الإيمان وصفة من صفات الالتزام الحقيقي عايزك النهاردة وإحنا عايزين نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بأعظم القرب عايزين نبقى من عطقاء الله عز وجل من النار عايزين نعمل عمل فذ كبير نلقى به الرحمن عايزين نشوف ايه اعظم عبادة ممكن نعملها ايه افضل طريقة ممكن نوصل من خلالها لجوائز الرحمن لأهل الإيمان وأنا حدلك من كلام أمنا عائشة رضي الله عنها تخيلي نفسك رايحة تساليها زي ما بتروحي تسالي معلمتك وتقول لها يا أمي عايزه أعمل حاجة ربنا يكتب لي بيها العتق والجنة عايزة تقولي تقوليلي على عمل فذ كبير أبلغ بيه أفضل العبادة تتوقعي هتقولك إيه؟ هتقولك عايزاكي تصلي ميت ركعه عايزاكي تسبحي ألف مرة عايزاكي تختمي ختمة في يوم عايزاكي تبقي صايمه قايمه هتقولك احسن حاجه تعمليها انك تقطعي نفسك في طلب العلم او في الدعوه اكيد دي معاني جليله واكيد دي عبادات عظيمه لكن تتوقعي انها ممكن تقولك تقولك انكم لتغفلون عن أفضل العبادة أفضل العبادة التواضع أنا عايزك تفهمي يعني إيه؟ يعني إيه المعنى ده؟ وإزاي تجسديه في أخلاقك وتصرفاتك وسلوكياتك؟ إزاي تبقي كده؟ إزاي ممكن تتخلصي من أخطر عيوبك وتبقى هي دي أعظم قرباتك؟ مش أعظم قرباتك إن أنت تركزي يوم وبعد كده ترجعي تاني لمألوفاتك وترجعي تاني للتوهان والشرود والانتكاس مش هو ده الطريق ومش هي ده السكه مش عايزين نضحك على نفسينا مش عايزين ناخد مسكنات في أيام الطاعات وبعد كده نرجع تاني لحلنا ونرجع تاني لمشاكلنا عايزين تبقى القربة ان احنا نتخلص من اخطر العيوب من اشد الامراض من اكبر القواطع بيننا وبين ربنا لو عرفتي تعهدي ربنا من اللحظه دي على انك هتبقي مين هتبقي الفقيره هتبقي المسكينه هتبقي المتواضعه لربك لو عهديت ربنا معايا دلوقتي وانت بتسمعيني الان ان ده يبقى أعظم قربان تتقربي بيه للرحمن والله تبلغ بذلك أفضل مما يبلغ اللي ربما يقوم الليل كلها أو يصوم النهار كله أو لا يفطر عن الذكر والله لو بقى ده خلقك ولو بقى هو ده حالك حتتغيري كان أحمد الرفاعي يقول أقرب الطريق الانكسار والذل والافتقار تعظم أمر الله وتشفق على خلق الله وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله إن أقرب طريق لربنا إن قلبك يسجد مش بس جوارحك أقرب طريق لربنا إن قلبك يذكر مش بس لسانك اقرب طريق لربنا انك تبكي بجد وانت حس بانكسار في القلب مش مجرد ان انت تعضي مرة وتتأثري حبتين وبعد كده ترجعي تاني تعملي نفس المشاكل اللي انت بتعمليها لان احنا مداويناش المشكلة الاساس مداويناش القلب اللي مليء بافات وعيوب اقرب طريق الى الرحمن ان تنكسري وتتواضعي وتذلي وتفتقري الى الرحمن وتعظمي امره سبحانه وتعالى وتشفقي على خلق الله وتقتدي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول اللهم احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتوى بيقول المسكين هو المتواضع الخاشع لله ليس المراد بالمسكنة عدم المال انه هو مش معه فلوس لا مش هو ده المسكين المسكين هو المتواضع الخاشع فقد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار المسكنة التواضع والخشوع واللين وده كله ضد الكبر كما قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قلبك يستكين ينكسر يتواضع لجلال وكبرياء الله تبارك وتعالى تستشعري عظمته تستشعري هيبته تبقي أخشى ما تكوني لله رب العالمين يبقى ينطبق عليك قول الرحمن في صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبقي ذليلة على أهل الإيمان هم دول اللي بيحبهم الرحمن فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين تنالي الرفع والسمو عند الله تبقي من أكرم خلق الله على الله لو بقيت كده بقت فيك الصفة دي كده تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض مش عايزين الناس تشور علينا مش عايزين الناس تعرف إحنا أولاد مين في البلد مش عايزين نتعاظم باعمالنا مش عايزين نشوف ان احنا بنعمل وبنسوي مش عايزين نفسينا تحبط اعمالنا لما نرى انفسنا نشوف ان احنا الحمد لله بنصوم وبنقوم وبنذكر وبنعمل وبنسوي فنهلك وتحبط اعمالنا لا نريد علوا في الارض لا نريد فسادا هؤلاء هم الذين يبلغون عند الله عز وجل أعلى الدرجات هو ده المعنى اللي نفسي تحفر في وجدانك وتفهمي إزاي تتقربي بأفضل العبادة عبادة الانكسار والتواضع لله تبارك وتعالى أنا عايزك تحسي بأثر الأعمال في قلبك أنا عايزك تفهمي ربنا يحب منك إيه عايزك تفهمي إن ربنا بيحبك وانت ذليله ليه وانت ذليل على اهل الايمان وانت مش شايفه نفسك ولا شايفه عملك سئل الفضيل عن التواضع فقال يخضع للحق لما تعرفي امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى وانت ضعيفة ومش قادره تعمليه ما تتكبريش ما تقوليش ما ينفعش تعترضي باي اعتراض علشان خاطر انت مش قادره تعمليه بل تخضعي للحق وتسالي ربنا انه يعينك على ان يبلغك هذا الامر بالامتثال للحق وينقاد له ويقبله ممن قالوا لو جات لك اخت انتي حاسه انها بتتكبر عليكي حبتين او شايفة نفسها عليك وتيجي تقول لك يا اختي يعني خدي بالك من المعنى الفلاني او الفلاني تقولي هي جاية تتنطط عليا ليه هي حسبة نفسها عشان تعرفت لها كلمتين ولا قريت لها كتابين خلاص بقت هي فلانة ولا تبقى انت شايفة انه مش اي حد اللي انت تسمعينه ومش اي حد اللي انت تنتصح بنصحته انت ليك شخصيتك وانت ليك اردتك وانت ليك عقلك وليك تفكيرك وليك وليك انت شايفه نفسك قوي كده ليه؟ انت حسب نفسك مين؟ شوفي معنى التواضع الجليل ده قالوا ايه؟ قالوا المتواضع الذي لا يرى لنفسه قيمة لو انت حاسه ان انت بجد مش اللي انت تقولي لي لما اجي اقولك انت مين تقولي لي الله الفقيرة المنكسرة لله فلان الفلانية التائبة من ذنوبها المذنبة المقصره وانت من جوه شايفه ان انت فلانه بنت فلان وانه مش اي حد يعني يتكلم معاك ولا اي حد يعرف انت تبقي ايه الانسان الذي يعبد الرحمن هو ده الذي لا يرى لنفسه قيمه فمن راى لنفسه قيمه فليس له في التواضع نصيب وليس له من العبادة حظ هو ده المعنى أن تخفضي الجناح أنت تبقي لهينة ليينة في التعامل مع الناس أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالة ولا يرى في الخلق شرا منه يا سلام لو بجد تبقى القرب العظيمه اللي حتتقربي بيها الليلة واللي حتتقربي بيها النهاردة وبكره وعلى سائر الايام طيله عمرك ان انت دايما شايفه بجد مش بكلام بجد انت حاسه ان انت هذه المراه هذه الأخت شايفه نفسك دايما اسوء الخلق لا يرى في الخلق شرا من عشان كده لو فقهت هذا الامر حيبقى ليكي تصرفات مختلفه وحالك حيبقى حال اخر تماما انا عايز ابين لك حال اهل التواضع واعلمك بالقدوه ازاي تنفذي ومع كل رساله من الرسائل دي ومع كل مشهد من المشاهد اللي حنتعايشها في رياض الصالحين دول عايزك تقولي شوفي النبي بيتصرف ازاي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله وانت ما بتتصرفيش كده ليه وانت بتاخدك العزة بالإثم ليه ده إذا كان سيد الخلق بيعمل كده انت ما تعمليش ليه انت ما تبقاش نفسك رخيصة عليك ليه انت ما تزهديش في نفسك ليه عايزك وانت بتشوفي أحوال الصالحين الكبار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم من الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتعلمي ان انت لازم تخدي نفسك بالقوه وبالعزم ان انت تبقي كده حتى لو قلتي ما تربتش على كده ما تنشاتش على كده صعب قوي انت بتقول حاجات في غايه الصعوبه ان انا انفذها والله لله لو صارت عندك النيه الصالحه ولو بجد استشعرتي خطر الافات اللي بتنخر جواكي وبتضيع كل حاجه بتعمليها وبترجعي تنتكسي بعد كل موسم طاعه لو بقيت فاهمه هتنفذي في الحال وحتعرفي ازاي تاخدي نفسك بالعزيمه والقوه اتصوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اتصوري وهو اذا مر على صبيان اذا مر على صبيه صغار عيال صغيرين كان يسلم عليهم ولربما يمر بنساء فيسلم عليهم كانت الامه اللي ربما يكون في عقلها شيء ممكن تكون يعني عندها خلل عقلي معين كانت ممكن تاخد بايد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت النبي سيب نفسه وما يقولش للصحابه خذوها ما ينفعش كده ما يصحش الكلام ده يترك نفسه لتلك الامه تصنع به ما تشاء شوفوا امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان لي اليك حاجه انا عايزه منك حاجه فقال يا ام فلان اجلسي في اي طرق المدينه شئت اجلس اليك شوفي انت المكان اللي انت عايزه تبقي قعده فيه وعايزه تتكلمي زي ما انت عايزه اجيلك لغايه عندك واسمع منك صلى الله على النبي محمد الحديث بالصحيحين وفي مسند أبي أعلى ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني عن سهل بن حنيف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزرهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم علشان هؤلاء الضعفاء ننصروا بهم علشان الله عند المنكسرة قلوبهم كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وكانت ليست هي الدب يعني ممكن أنت تركبي اي عربية مش مثلا أشوف بعض الناس إخوة وأخوات أنا أركب العربية دي أنا أركب عربية مش عارفة تمشي ازاي دي مش ممكن أحط نفسي فيها يستحيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويخصف النعل تتصوري ان مثلا لو حذائك مثلا اتقطع قطعه ولا حاجه ترميه طبعا وتقولي الناس هتاكل وشي ازاي خلاص ده ما بقاش ينفع ارميه اديل اي حد غلبان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي فياخذ هذا الحذاء ويصلحه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه يخصف النعل ويرقع القميص والقميص بتاعه لو حدث انه مثلا قطع منه اي قط كان هو صلى الله عليه وسلم يرقع القميص بنفسه وكان يلبس ادنى اللباس كان يلبس الصوف ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن عساكر وأخرجه أبو الشيخ بإسناد حصنه الشيخ الألباني كان يقول من رغب عن سنتي فليس مني كأن السنة إن الواحد يبقى عنده هذه المعاني يركب أي حاجة ويلبس أي حاجة ومش لازم يتأنق قوي آه إن الله جميل يحب الجمال بس مش دايما تبقي كده مش دايما يأخذك شكلك ومظهرك وكلامك وأسلوبك مش هو ده المهم أنت عند ربك إيه أنت وزنك إيه لا تهتم بنظر الناس وانما اهتمي بالذي يطلع على ما في قلبك إن الله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا محمد أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا صوري كده قفتي جاية تقول لك ما شاء الله عليك نعمه العيله ونعمه الاسره ده انتي فلانة يا بنتي أنت مش عارفة أنت مين ده انتي وانت وانت أو جات قاعدة تقول لك ما شاء الله ختمت القرآن وما شاء الله بقيت عابدة وما شاء الله عليك في طلب العلم والنهارده بتخلصي المعهد الفلاني وبقى يشرق لك بالبنان وانتي وانتي وانتي اتصوري بقى واحدة جاية تقولك الكلمتين دول حتقول لها بقى جزاك الله خيرا والله انا مش كده خالص ده بس ربنا يسترنا وانتي من جواك حتنتفخ عجب وفرح بنفس فلما جاء الرجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله المنزلة أنا الفقير أنا المتواضعة أنا المنكسرة شوفي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا مين أنا عبد أنا دي صفتي أنا عبد ويريد بس أقوم بمقام العبد وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وقال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحه اسناده على شرط مسلم شوفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمك تبقي عملة ازاي؟ مع اهل بيته كان يكون في مهنه اهله فاذا حضرت الصلاه قام الى الصلاه كما تقول ام ناعشه الحديث في البخاري وكانت تقول ام ناعشه الحديث في مسلم انما كان في راش رسول الله بالله عليك اسمعي كده بالله عليك لو قلتلك مره تبقي تجهد نفسك وتنامي مثلا مره على ارض ولو انت انت على الارض انت هتنامي على سجاد وهتنامي على كذا ولا كذا لو قلتلك جهد نفسك علشان خاطر ما تبقاش المعاني دي واكله قلبي كنتي مش داريه كان في راس رسول الله الذي ينام عليه ادم يعني حته جلد محشوه لي هو ده الفراش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينام عليه هي دي المرتبه وهي دي المخده اللي النبي كان صلى الله عليه وسلم بيتقذها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج مرة سيدنا أنس قدح كباية خشب كانت من خشب غليظ قوي ويعني من الحاجات اللي هي ما يتشربش فيها يعني الكباية دي طلعها قدام بعض التابعين وقال لهم بصوا هذا القدح اللي كان من خشب ده هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اللي النبي كان بيشرب فيه هو ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتناول به شرابه صلى الله عليه وسلم الصحابه تقول انس أنس علشان كان عارف حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادم ليه يقول كان يؤتى بالطمر وفي سوس فيفتشه ثم ينظفه صلى الله عليه وسلم فيفتشه يخرج السوس منه صلى الله عليه وسلم ولا يستنكف كان صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابة نضع لك الوضوء في جر جديد مخمر نجيب لك حاجة كده تبقى تناسب من تناسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نجيب المطاهر اللي الناس كلها بتستخدمها فيقول لا بل من المطاهر إن دين الله يوسف الحنيفية السمحه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كنت تشوفيه قاعد نايم في المسجد صلى الله عليه وسلم وسط الخلق عادي كان إذا أكل طعاما يلعق أصابعه الثلاثة عادي كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل على موائد ما يعدش على طربيزات صلى الله عليه وسلم إنما إيه قيل لقتاده فعلى ما كانوا يأكلون قال على الصفر يحط مفرش على الأرض ويأكل عليه هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فقيرة يا مسكينة يا متواضعة إذا كان لك في رسول الله اسوه حسنه إذا كنت بحق ترج الله واليوم الآخر فاقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو سليمان الداراني بيقول إن الله اطلع على قلوب الآدميين فلم يجد أشد تواضعا من قلب موسى فخصه من بينهم بالكلام ليه ربنا اتخذ سيدنا موسى كليما لا؟ ليه وكلم الله موسى تكليما ليه مش عشان كان اكثرهم صلاة او اكثرهم صدقه او اكثرهم علما او اكثرهم كذا عشان كان اكثر خلق الله تواضع فخصه الله بهذه المزيه فهم ازاي توصلي للدرجات دي تعالي نشوف احوال الصحابة شوفي سيدنا ابو بكر يقول إيه وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن لما تيجي يقولولك عن أي حال من أحوال الصالحات وتشوفي خير عند أي أخت كل أخت أنت ما شاء الله تغبطيها على طاعتها للرحمن إن هي النهاردة بفضل الله ربنا موفقها الكذا وكذا تقول يا ريتني شعرة في جنب أخت من الأخوات دي يا رتني أبقى عندي ولو أبقى ضفرها يريد أبقى شيء من الأشياء اللي هي بتعملها ده يكون عندي هو ده كان أبو بك يحلب ييجي كده للأغنام بأديه يحلب للضعفاء أغنامهم شوفي سيدنا عمر يقول حزام ابن هشام عن أبيه رأيت عمر بن الخطاب مر على امرأة وهي تعصد عصيدة لها فقال ليس هكذا يعصد ثم أخذ المصود فقال هكذا سيدنا عمر مر لا وحدة أعدى بتنسج نسيج فلا لا لا لا مش كده مش بالطريقة دي تعالي ورح ماسك منها هو وصنع ذلك وقدم عمر الشام على بعير فجعلوا يحدثون بينه فقال عمر تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلق له لما دخل الشام بص بقى الحته بتاعتك انت اللي هي ايه انا لازم ألبس لبس معين علشان خاطر يبقى دعوه علشان خاطر الناس لما تشوفني وانا لابسه اللبس الفلاني وبتكلم بالطريقة الفلانية مايفهموش ان الملتزمات دول هفء وان الملتزمات دول كده لا لا لا انا لازم اوريهم انه هو وهو ان انا المساله مش كده ابدا بص سيدنا عمر داخل الشام وهو امير المؤمنين فعشان بقى الناس تبص امير المؤمنين وعينيهم تاخدهم لمنظر الامير فيبقى في ابهى صوره واحلى ما يكون سيدنا عمر قال لهم انتو عايزين ايه؟ عايزيني البس لبس الملوك عايزيني ابقى يشار الي بالبنان هذا صنيع من لا خلاق له ده صنيع اللي الدنيا واكل قلبه ده صنيع اللي مالوش حظ من اجر الاخره يا ترى ممكن النهارده يبقى تطبيق عملي عندك انك لما تسمعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه ورواه البخاري في التاريخ وصححه الشيخ الالباني لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولك البذاذه يعني انك تتوضع في لبسك وفراشك وفي بيتك لما يقول لك البذاذة من الإيمان ممكن تطبقي الكلام ده وتبقي تتصدقي أول ما تروحي ويبقى قربة من القربات العظيمة ان أنت تنوي ان فستان شيك جدا عندي تتصدقي بيه على فقيرة على انه من أغلى الثياب عندي وممكن تلبسي ثياب عادية جدا عادية خالص من الثياب اللي بيلبسها عامة الناس اللي ما تسولهاش 30-40 جنيه ممكن تعملي كده لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وحسنه الترمذي والألباني لما يقول من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه انت أدرك جيبي فساتين بألاف تقدري تلبسي لعمر ما الناس تحلم انهم يلبسوه تقدري على ده لكن تتركي هذا تواضعا يا فقيره يا مسكينه فتبقي أدر على ده لكن تتركيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها ربنا يدعوه وسط الخلائق تعالى يا متواضع تعالى اعليك تعالى أزينك تعالى أحليك تعالى أخليك تبقى أعلى الناس في اليوم العصيب ده يدعوه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق فيخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها إلبس اللي أنت عايزه وعيش الآن نعمة العز لكل من تواضع لله فمن تواضع لله رفع شوفي أحوالهم كانت عامله إزاي؟ إزاي كانوا بياخدوا بالهم قوي من قلوبهم أكتر من ظاهرهم. رؤيا سيدنا علي وعليه إزار مرقع. فعوتب قالوا له يعني ما يصحش. ده أنت ليك منزلة خاصه ده أنت زوج ابنة النبي محمد. ده أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين فقال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب الله الله عكلمه قال أنا بعمل كده علشان الناس تقتدي بي فما يهتموش بظاهرهم أحسن يبقوا دخلين تحت وعيد النبي محمد تعس عبد الخميصة تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار وفي نفس الوقت الواحد كده بيحس بسكينه وبيحس بخشوع وهو لابس اللبس العادي ده شوفوا تواضعهم وخوفهم وحرصهم على احوالهم وعلى احوال قلوبهم وصلهم لايه وبلغهم لايه قال ابراهيم بن ابي عبله رايت ام الدرداء عشان تبقى ليكي في الصحابيات الكبار ليكي فيهم الاسوه الحسنه كانت تعمل ايه رأيت الدرداء مع نساء المساكين جالسة تقعد في وسط الغلابة ايه رايك يبقى عمل فذ وكبير تروحوا وتاخدوا بعضيك وتعملوا خروجه كده في وقت لمسكن من مساكن الغلابة تروحوا أي حي من أحياء الفقيرة وتتصدقوا عليهم وتتقلوا عليهم السنور وتكلوا معاهم ولا تستنكفوا ويبقى في مجاهده لشر الكبر اللي جوانا ومشتايتها بقى تروحوا لي اللبس اللي بتلبسوه اللي بتلبس لي جوانتيات لميع واللي بتلبس مش عارف ملاحف عامله ازاي واللي بتلبس عبايات مزركشة واللي تعمل مش عارف النقاب السعودي بالشكل الفلاني واللي تلبس كذا وكذا لا لا لا بلاش الشغل بتاع الاخوات بتاع اليومين دول خلوكم المعنى كده متواضعين تروحوا لبسين لبس عادي خالص وتقودوا وسط الغلبة دول ما يعرفوش انت مين ولا حالك ايه ولا ركبة ايه ولا سكنة فين ولا اي حاجة تبقي زيك زيهم علشان يبقى اعظم القربة بافضل عبادة هو ده كان ابن عمر لا يفطر الا مع المساكين وقال حمد بن زيد ما رأيته محمد بن واسع الا وكأنه يبكي وكان يجلس مع المساكين ومع البكائين هو ده حال المتواضعين حال اللي عايزين يتقربوا لرب العالمين باعظم القربات تعالي اقول لك على الوصفه العمليه وانا عارف ان انت مستنيه قل لي يعني اعمل ايه بالظبط ايه هي المظاهر وايه هي الصفات اللي مطلوبه بشكل عملي علشان خاطر ابقى فقيره ومتواضعه وتقرب لله بيه اعظم العبادة هقولك. اجتمي معايا الاثناشر وصفه دول اثناشر حاجة محتاجين ان احنا نتواصى بهم علشان قلوبنا تنكسر ونتعلم التواضع لله ونتعلم ان نكون اذله على المؤمنين اول حاجة تكرهي انه حد يمشي وراكي او تبقي انت لما تبقي ماشيه في وسط الناس تبقي انت دايما اللي قدامهم تبقي انت دايما اللي واخده الصفوف الاولى تكرهي ان انت تبقي كذلك قال عبد الله ابن عم ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل متكئا خدي بالك من دي عشان دي برضو من صفات التواضع ما تبقيش قاعدة كده متكئه وحط ديكي وقاعدة براحتك قوي وحط رجل على رجل يعني وانت بتأكلي انما اجلسي جلسة العابدات جلسة المتواضعات كلي على الارض مفيش مشكلة كان صلى الله عليه وسلم كذلك ما رؤية ياكل متكئه ولا يطأ عقبه رجلان وما يحبش ان حد يمشي وراه وقال أبو الدرداء لا يزال العبد يزداد من الله بعد ما مشي خلفه يبقى ما تحبش أن أنت تبقي دايما اللي تخدي الكلام ودايما تبقي أنت اللي في الصف الأولاني تحب أن أنت اللي تهجمي ويبقى دايما الناس بصالك ودايما الناس تمشي وراكي وفي كل حاجة بقى مش تمشي وراكي في الطريق بس دايما عايزة رأيك هو اللي يمشي ودايما أنت لما تشوري بشورة لازم هي اللي تبقى ولو حد بعد كده ما خدش بشورتك وطلعت اللي هم عملوه غلط تبقى عايزه تتنططي على الناس كلها وتقول لهم شفتوا لو كنتوا مشيتوا ورايا كنتوا فلحتوا ده ليس من حال الفقيرات المتواضعات فعفتي عن ذلك اولا الامر الثاني ما تبقيش دايما شايفه نفسك فتبقي دايما عايزه الناس اللي تجيلك مش انت اللي تروح لهم تبقي دايما تقولي بيتنا مفتوح بيتنا يسع وما تبقيش انت اللي عايزة تروحي وصعب قوي تروحي للأخت فلانة اللي سكنا يعني في مناطق عشوائية فصعب قوي ان انت هتروح لها فين وحتعيش ازاي وحتدخل لها ازاي وتعملي كذا لا لا لا تزوري غيرك قدم سفيان الثوري على منطقة الرملة بالشام فبعث اليه ابراهيم ابن ادهم ان تعال فحدثنا تعال نسمع منك فجاء سفيان فقيل له يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا تقول لسفيان الثوري تعالى عايزك تجلنا تدينا درس فتعال له انت فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه يروح ويذل وينكسر ومش شايف نفسه ولا شايف أنه هو فلان الفلاني ولا أنت شايف نفسك أنت فلانة فهي الناس اللي تجيلك مش أنت اللي تروح لهم رقم ثلاثة لا تستنكفي من جلوس غيرك إلى جوارك أنا بشوف كده أخوات مثلا لما بيبقى في درس والدرس من طبقات مختلفة فالطبقات العالية شوية فتيجي الأخت يعني جنبيها بتقول مش عارفة يعني الناس عاملة كده ليه جاي تقعد جنبي دي ليه اصلها بقى ما بتاخدش بالها وما بتحطش مزيل للعرق وما تعملش مش عارفه ايه وما بتساويش ايه وطبعا فخامتك وسعادتك وسمحتك ما ينفعش ان ده يحصل انا ما بقولش ان الناس لا تتنظف ولا تتطاهر ولا كذا ولا كذا بس بقول ما تبقيش قوي شايفه العمليه كده وما تقعدوش تقعدوا تقولوا اصل المساله بالحنتفه وبالأسلوب ده لا تستنكفي من ان تجلسي الى اي احد وان يجلس بجوارك اي احد حتى لو كانت واحده أنت مش طايقاها يبقى من باب مجاهده نفسك انك عادي مفيش مشكله لو جلست بجوارك في مجلس من المجالس قال ابن واهب جلست الى عبد العزيز ابن ابي رواد فمس فخذي فخذه فنحيت نفسي عنه اول ما قربت منه وليت نفسي رجلي جت في رجليه وفخذي جت في فخذي وقلت يا نهر ابيض فلاني الفلاني ابقى جنبه كده فاخذ بثيابي فجرني إلى نفسه وقال لي لما تفعلون بما تفعلون بالجبابرة إني لا أعرف رجلا منكم شرا مني والله لو تعرفوا لو تعرفوا أنا مين لو كشف الحجاب لفضحنا جميعا الصفة الرابعه عدم الأنفة من انك تشيل حقتك بنفسك أيوة كتير بتحصل الحكاية دي إنه يبقى أنا شيء لا حقتي بنفسي فتجيلك مثلا لو واحد عندها قادمة أو مثلا هي أختي كبيرة فتيجي واحدة مثلا تيجي تقول لا لا لا عنك أنت حضرتك وبتاع وتعمل الكلام ده لا تستنكفي ولا تأنفي من انك تشيلي حكتك بنفسك فحاجة الإنسان حقتك أنت أحق بها من غيره قال عليه لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله وكانوا يقولون كاننا ننظر الى عمر معلقا لحما في يده اليسرى شايل لحمه في إيديه وفي يده اليمنى الدر يدور في الاسواق شايل اكل اولاده وامور بيته شايلها ومش قايل هتقولي واحد يبقى هو متولي الامور دي لا يأنف من ذلك خمسه زي ما تدارسنا ان تجلسي الى مساكين فهذا يبلغك حال المتقين المتواضعين عن مسعر قال مر الحسين بن علي رضي الله عنه على مساكين وقد بسطوا كساء وبين أيديهم كسر قل ليه لانت كده لو بصيتي لقيتي واحدة غلبانة كده وتكن لها سندويتش فول ولا طعمية وقعد كده غلبان على جنب ممكن تعوضي جنبها ويجيب سندوتش وتعوضي تاكل معاها ممكن ده يحصل هو ده سيدنا الحسين ابن علي سيد شباب أهل الجنة مر على مساكين بيأكلوا شوية عيش وقاعدين قاعدة متواضعة فقالوا هلما يا أبا عبد الله ما تيجي تاكل معانا فحول وركه وقرأ إنه لا يحب المستكبرين وفد بالك ما هو عشان تقودي جنبها وتاكل سندويتش كده هتبقى صعبة قوي عليك فهو جاهد نفسه بص الطريقة العملية هو ايوه اقعد معهم اقعد معهم اقعد معهم ازاي مش هعرف اصلا انا خدتش على كده ازاي طيب واقعد بقى في المجاهدة دي فراح ايل على طول مدي نفسه الباعث من الدليل من القرآن فقال انه لا يحب المستكبرين فيها ايه عشان ربنا يحبني عشان ربنا بيحب المتواضعين الاذل على المؤمنين وما بيحبش المستكبرين هروح اقعد جنبيهم واكل وما فيش مشكلة فقال إنه لا يحب المستكبرين فأكل معهم ثم قال أجبتكم فأجيبوني مش أنا أكلت معاكم خلاص طب ممكن تيجوا معايا بقى فقال للرباب وهذه كانت اسم امرأته رباب فقال للرباب أخرجي ما كنت تدخرين طلعي بقى كل اللي في التلاجة وأكليهم وشبعيهم ويبقى هم زي ما أكرمونا بأكلهم نكرمهم إحنا كمان من طعامنا هو ده حال المتواضعين يا فقير يا مسكين الصفه السادسه إنك تعرفي قدر نفسك فلا تجعلي لنفسك قدر مع الصالحين أصل انت ما بيحصلش كده اللي بيحصل ايه لو أنت مثلا تعلمتلك كلمتين معدين سمعتي شيخ بيقول عكس اللي أنت تعلمتيه تلاقي نفسك عايزة تتنططي وتبتدي تقولي أخطأ فلان وما ينفعش والحديث اللي الشيخ ده بيقوله الحديث ده مش عارف مين قال إنه إيه وتقعدي بقى عايزة بقى تحس إن انتي اتعلمت أو لو في أخت بقى بتتكلم قدامك في مسألة فأخطأت يا ليلها وسواد ليلها تبقى بقى خلاص وانتو بتتكلموا بجهل ليه وانتو كذا جواكي بقى الكلام وتبتدي بقى تقول لها المسألة مش كده يا أختي الموضوع 1, 2, 3, 4, 5, 6 وتنططي عليه بقى عشان تبقى توري كل قاعدين ان انت اللي ما شاء الله عليك مميزة مش بتبقي بتقول الكلام ده عشان تصدعي بالحق والله وبتبقي بتعملي الكلام ده مش عشان خاطر تنصحي وتامري بمعروف وتنهي عن منكر بإخلاص والله والدليل اللي بتلاقيه في نفسك بعد كده بتلاقيه في نفسك الاحساس ده ولا ما بتحسهوش فلا تجعلي لنفسك قدر ولا مكانه مع الصالحين ومع الصالحات دايما انت شايفه نفسك ايه شايفه نفسك اسوأ الخلق مش بكلام بعيوبك اللي انت منها على يقين قلنا احفروها وحاعد ارددها على ما سمعكم لغاية ما تبقى يقين فقلوبك انا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك عشان كده انا عارف ان انا اسوأ الخلق انا عارفه ده كويس فحيبقى ايه تطبيقاته ما تتنططيش على حد بقى ما تبقيش شايفه ان انت اللي بالمواهب دي ما تبقيش حاسه بانك الاجمل او الاعلم او الاعبد او الاكثر حرفيه ومهاره في الكلام او أنت الاكثر ذكاء او أنت الاكثر قدره او أنت او أنت لا تري لنفسك قيما تواضعي أمت الله لتنالي أفضل العبادة فلا تجعلي لنفسك شأنا مع أهلك الصلاح عرفة ده أنا بقوله لك ليه عشان لو جيتي وفقتي لطاعات عظيمة قوي ما تجيش بعد كده تقولي لي إيه رمضان صراحة الحمد لله سنادي خمس ختمات عشر ختمات عملتي مش عارفة إيه سويت إيه الحمد لله احنا احسن بكتير وتحس ان انت بقى لو حد جاء تقول لها يا اختي وانت ما شاء الله عليك ختمتي كم مرة رمضان ده تقول لك الحمد لله ختمت ختمتين تقول لها ختمتين ختمتين ايه اه جزاك الله خيرا ما شاء الله وانت بقى خلاص كده انت معدية انت جايب اكتر منها بكتير هو ده فطري نفسك شأنه وهي ممكن بالختمتين دول يكون ربنا جعل في كل حرف من اللي هي قرتهم سبعمائة ضعف وتكون هي جايبة 1400 ختمة وانت ما حصلتش خمس ستة ختمات وما يدريكي لان اللي في قلبها أعلى اللي في قلبك انت مشغولة بعملك ومش عايزة تصلحي من جواكي ولو سمعتي من هنا للصبح دروس في معاصي القلوب وفي إصلاح القلوب تقولي صعب ادينا أشياء عملية لو قلتلنا أي حاجة عملي نصلي كذا نعمل كذا نسوي كذا شغالين. إنما هتقعد تقول لي تواضع وتقول لي مش عارف تاكلي على الأرض وتنمي على الأرض وتأخلي أي أكله وتشرب أي شرب وتتصدقي بالشوية الفستين اللي عندي صعب ده مش هو ده الدين صراحة مش هو ده الدين أبدا الدين مش كده يا جماعة الدين إن الله جميل يحب الجمال وفيها إيه يعني؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده تبتلي بقى حفظ الكلام ده زي اسمك لكن لما حد يقولك ألبذذة من الإيمان تقول لي مش المقصود كده مش المقصود يعني ان انا ابقى لبسة, لبسة عادي أو لا لا مش قصدي النبي كده بالتأكيد مش كده ليه بتعملي كده عشان الكبر اللي جواك عشان انتي جواك افات مش عايزة تتخلص منها عشان اعتدتي الغلط عشان نشئتي على الغلط عشان البيئة اللي حواليك كلها بتعمل غلط وممكن بقى تبتدي تقول طب يعني, يعني حضرتك ازاي يعني نطبق الكلام ده بعدين أنا عمري ما شفت الكلام ده طب ده أنا ما شفتش المشايخ بيعملوا الكلام ده طب أنا ما شفتش الأخوات الكبار بيعملوا الكلام ده وأنتي عايزة تهربي وخلاص يقام عليك الحج عايزة تهربي وخلاص عايزة تتنصلي وخلاص شايفة نفسك ليه انت مين عارفه انت مين ولا لسه جواكي برضو الإحساس بانك شيء لا تجعلي لنفسك قيمة قيمتك إنك مسلمة عزتك بإيمانك عزتك وفرحك بان ربنا اصطفاك هو ده الفرق انا عايزك تبقى عزيزه النفس بس عزيزه النفس في ايه عزيزه النفس في امور الدنيا عزيزه النفس بانك دايما حاسه ان المؤمنه ما ينفعش انها تعمل سفاسف الامور ما ينفعش انها تبقى على الاخلاق دي او تتصرف السلوكيات دي ده معنى ايمانك انما مش عشان انتي فلانه تعملي وتسوي وما ينفعش تعملي أنت من أنت أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة هو دا أنت فتواضعي بألا تعرفي قدر نفسك سبعة تواضعي في التعامل مع أقرانك يعني أقرانك أنت عندك عشرين سنة أنت عندك خمسة عشرين سنة أنت عندك ثلاثين سنة فدايما اللي اصحاب السن الواحد يبصوا لبعض وتلاقي بقى فلانه اتجوزت على انها يعني مش اجمل منك ولا حاجه بس يلا حظوظ حسد بقى خفي ونشتغل وفلانه في كليه كذا وانتي كنتي كلية كذا انتي طبعا درستي في مدارس لغات ودي درست في مدارس عاديه انتي دخلتي كليه من كليات القمه ودي دخلت مش عارف ايه أنت بتتكلمي إنجليش زي ما بتتكلمي العربي بظبط إنك ما بتعرفيش تتكلمي عربي أصلا وما بتعرفيش تكتبي عربي تكتبي الإنجليش زي اسمي وما شاء الله أحسن من الأمريكان نفسهم أحسن من الإنجليز وتعرفي ترطمي بمش عارف كم لغة وتعملي إيه وتسوي إيه فدايما أنت شايفة أن أنت ليكي فلما البنت التانية بقى اللي قدك في نفس عمرك فهي أقل منك في حاجات كتير فتبقي دايما عايزه إيه تحسي ان افضل منها وده طبيعه البشر عشان كده العلماء قالوا كلام الاقران الناس اللي قد بعضيها يطوى ولا يروى انما دايما لو انت عارفه يعني ايه تواضع تبقي دايما شايفه بنفس العين شايف ايه شايفه ان لا قيمه لك فلا تتكبري على من هو في مثل عمرك ولا تنظري الى نعم الله التي ينعم بها على غيرك قوعت قولي هؤلاء من الله عليهم من بيننا أخت من الأخوات اشتكت لي وقارت لي كده بعض الناس اللي أعرفهم ختمت وأنا للأسف لغاية دلوقتي مش عارف أختم وسبحان الله يعني على إن الأخت أخلاقها مش كده يعني ويعني تصرفاتها كتير يتحط عليها كذا إكس وكذا علامة استفهام فأنا مش فاهمة صراحة على إني أنا مقطع نفسي في الدعاء ووووى بس ظروفي مش سمحة خالص إن أنا أختم أعمل إيه هي بتبص بقى عشان قد بعضيهم وعشان بقى في نفس المجلس وفي نفس الوضع فاشمعنا يعني فلانة تبقى كده والتانيين مش عارفين حسد خفي وناشئ عن الكد اللي جوه القلب فهي لازم تبقى فهي شايفه ان اختها اقل منها شفتوا بقى يعني ايه غبطه الناس انتوا فاهمين غبطه الناس غلط فاهمين احتقار الناس اللي هو بتقول ايه ده لا لا لا مش اللي هي بتتكلم بالاغ مش هي مش دي خالص مين اللي كده اللي هي شايفة ان هي افضل من غيرها بس سبحان الله يعني الامور مش جايه معاها وتبص على اختي جنبيها تقول الاختي دي ما شاء الله تيسرت وتجوزت و و و و سبحان الله على انها يعني مش كده يعني بس خير سبحان الله حسد خافي فتنظر الى قرينتها بعين الازدراء اما المتواضعه فهي دائما لا تنظر الى غيرها هي بتبص لربنا وبس هي بتتعامل مع ربنا وبس هي لا ترى هذه الآفات في داخلها هي عارفه هي مين فبس بتقول ربنا يسترنا ده أنا ذنوبي تحرمني من كل نعمة تحرمني من الجواز وتحرمني من الموال وتحرمني من النعم اللي أنا ربنا انعم بها علي دي فربنا يسترني وما يفضحنيش الصفة الثامنة التواضع مع من هو دونك تيجي واحدة مثلا تبص تلاقي أختي لسه مبتدئة أو أخت لسه لبس حجاب وهي منتقبة بقالها سنين أو أخت لسه بتتعلم في البدايات خالص ولسه مش عارفة تقرأ قرآن وبتاع وهي بقى شايفة نفسها فوق فلما تيجي الأخت اللي هي لسه بنت مبارح دي تيجي تقول لها يا أختي أنا خدت بالي بس والله يعني ياريت تاخد بالك من موضوع مثلا النظر أو تاخد بالك من طريقة كلامك بس أصليب تتفهم عنك غلط او يعني ممكن بالله يعني ومتخديش الكلام بس على محمل غلط ولا حاجه والله الذي لا اله غيره انا بس حبالك الخير زي ما بحبه لنفسي ممكن بس يعني انا لاحظت ان أنت ساعات كده لما بتغضبي ولا حاجه ساعات بيطلع منك كلام ما ينفعش يتقال فممكن يعني بس كذا كذا تلاقي نفسها اول كلمه تهجم من جواها دي مين دي اللي عايزه تتكلم سبحان الله كمان دي هتتنطط عليا وكمان دي هتتكلم أما المتواضعة فإذا وجدت أحدا أصغر منها سنا أو أقل منها قدرا فلا تحقرها بل تكون سالمة القلب بل دائما تقول ياه أنت لسه في البداية لما تشوفي واحدة كده أقل منك في السن أنت عندك 25 سنة ولا 30 سنة ولسه أخت عندها 18 سنة تقول ياه سبحان الله أكيد دي أقل مني زنوب أكيد أقل مني زنوب فربنا يا رب يا رب يكرمها وما يلوثهاش اللي لنا اقترفتها ولما تشوف حد أعلى منها تقول يا أكيد دا فهم عن ربنا أكتر وأكيد الأخت دي دلوقتي حلها مع ربنا أفضل دي بقى لها بقالها خمستاشر سنة والعشر سنين فلا ترى لنفسها شيئا دائما تتذكر أنه ربما يكون في عملها رياء أو عجب يحبطه دائما ترى أنها المذنبة فحقها الندم والانكسار والخوف من الخطيئة دائما لا ترى إلا عيب نفسها تسعة من التواضع خدوا بالك بقى مندي كمان ألا يعظم في عينك عملك إن عملت خيرا أو تقربت إلى الله بطاعة فإن العمل لا يقبله الله إلا إذا كانت فيه أركانه من الإخلاص والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت مخلصة اسألي نفسك عشان ما جيش تقولي عملت وسويه إنما يتقبل الله من المتقين أنت تقية عشان كده كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحه لتمنيت أن أموت الآن لأن الله يتقبل من المتقين ابقوا وعيه تنظري لعملك فليس هذا حال الفقيرة عشرة انك تتحملي اذى الناس لو واحدة للاسف ليست على الخلق الكريم وتطاولت عليكي وكلمت في حقك بكلمه اول حاجه بقى ايه هي حزمه نفسها مين ده انا حاضر حوريها بقى الجاهليات كلها حعرفها يعني ايه بقى الكلام يبقى ازاي مش ده بيحصل والله بيحصل وبسمع حاجات يندلها الجبين من تصرفات أخوات وبيجي إخوة يتقدموا الأخوات لي على حاجات وبيحصل العكس طبعا حاجات ما تتصورش إن دي تعملها أخت وإن دي تتصرف بها للأسف الشديد إذا سببتي أو أوذيتي أو أخذ شيء من حقك فلا بأس سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج والحجاج رأس الظلم وقتله قبل ما يحدث ذلك قال له كلمات رائعات مفادها قال له أنا لا استاهل أنا استاهل أنا استاهل أن يقع علي هذا كله وانه يلحقني هذا العذاب وهذا الأذى بآفاتي وعيوبي ومنكراتي ومعاصية وسيئاتي عشان كده الواحد لو حدث له ذلك يتعامل مع الناس بالعفو يتعامل مع الناس بخلق السماح والتسامح صحيح إنه في الشرع إن انت ممكن إذا أوذيت تعاقب بمثل ما عوقبت به لكن وأن تعفو أقرب للتقوى حداشر ألا تتوقي ولا تبتعد من مجالسة المرضى والمعلولين كبرا منك وترفعا فعن جابر بن عبد الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد مجزوم الجزام مرض جلدي فبيبقى شكل صعب يعني فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم معه في القصع قال له كل وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم وقال له كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله علشان ينفي عن نفسه ذرة الكبر علشان يبقى محقق لمعنى التواضع العالي أخيرا إجابة الدعوة ولو إلى ايسر شيء لو دعيت لعيادة مريضة أو لدعوه اي اخت ليك على طعام او على عقد أو, او تجيب الدعوه ولو الى ايسر شيء لو جم وقالوا لنا احنا عملنا عزومه وحيعملوا اكل يعني مش اللي هو يعني فممكن تيجي وتأكلوا ويقولوا ايه ده هما مش حاسين يعني ده مش احترام يعني ياكلونا عشناشف ازاي ده قال صلى الله عليه وسلم لو دعيتوا الى ذراع او كراع يعني اكل اي كلام يعني لا ولو اهدي الي ذراع او كراع لا هو ده يا اختا الذي يحقق لك التواضع وانا هقول لك برضه على بعض الحاجات من الطرق التعبديه اللي تحصلي بيها هذا الخلق العظيم الشريف خلق التواضع عايزك تزيدي في السجود خاصة عشان السجود بيمثل الذل والانكسار لله تبارك وتعالى اسجدي انكسارا وتواضعا في صلوات النوافل عايزين نسجد كتير السجدة تبقى طويلة وناجي فيها ربي ويبقى دعاءنا كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يسلل صخائم صدورنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رب استل من قلوبنا ومن صدورنا هذه الآفات عايزين أثناء الدعاء تبقي شايفة إن أنت لا يحق لك إنك ترفع إيديك لكن لأنه ربنا بيحب إن أنت تعملي كده هتسأليه تبقى عنيك متقطئة موضع رأسك رأسك أنت متقطئة وعينك في الأرض ذلا وانكسارا لله له يا سيدي ويا مولاي أجبر كسري ليك أجبر كسري بين إيديك وذلي وافتقاري ليك يا رب ما تحرمني منك ولا تحرمني لذة قربك يا رب اجعل قلبي يسجد بين يديك يا رب علمني التواضع علمني الذل علمني الانكسار يا رب اجعلني هكذا من أعبد خلقك لك ومن أكثرهم تواضعا لك يا رب اجعلني خافضة الجناح للمؤمنين والمؤمنات يا رب اجعلني ممن تحبهم ويحبونك فيكونون اذل على المؤمنين أعز على الكافرين يا رب أنا غلبان ومسكين وفقير أنا الفقيرة بين يديك وأنت الغني الغني عني فيا رب يا رب يا كريم يا جواد يا عزيز يا رب يا رب أقل عثرتي يا رب يا رب يا رب هون علي امري يا رب يا رب تجاوز عن زلاتي وخطيئاتي يا رب يا رب بلغني مما يرضيك امالي وأملي أنت يا رب أملي أن تحبني يا رب أملي أن ترضى عني يا رب, يا رب يا رب يا رب بصرني بعيبي يا رب اجعلني مهمومة بعيوب لا بعيوب الناس يا رب يا رب ذلي هكذا افتقري هكذا تعبدي ربك أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني تعبدي ربك بهذا العمل دعاء بانكسار وافتقار عايزك تعملي أقصى ما عندك تبذلي قصار جهدك تمسكي عليك لسانك وتبقي حافظه لجوارحك وتقدمي قربان بين ايدين ربك عشان تنجي بامساك لسانك وبي أن يسعك بيتك فتنقطعي لله عز وجل وبعد ما تقدمي القربان وانت حط راسك في الأرض قولي له يا رب اقبلني على ما بي كله أفات وكله عيوب أنا عارفه نفقية إيه وأنا عارفه أنا بعمل إيه بس ما غيرك يا سيدي اقبلني على عيوب يا رب اقبلني على حالي ده يا رب تبقي منكسره كده تبقي ذليل الرب كده تحقق به أفضل العبادة يمكن انكسار قلبك ده اعظم من كل قربة قد تصنعيها من طاعات يمكن تاخد بعينيكي كسره قلبك دي اهم كسره قلبك دي هي اللي توصلك بسرعه الى ربك توصلك وتبادري في الطريق الى ربك عايزك تعملي كده وتبقي خايفه من عدم القبول فيبقى دايما ذنبك بيكسرك دايما عيبك عشان كده عايزك تكتبي دلوقتي في اجندتك وانت بتسمعيني تكتبي عيب او عيبين انت عارفهم كويس قوي من نفسك وتحطي اي رمز كده تفتكري بيه ذنب من الذنوب بتاعتك عشان كل ما تلاقي جواكي احساس العلو ده تقولي لها فاكره بلاش بلاش انت عارفه انت مين ولا مش عارفه فتحسي بالاحساس ده عايزك تنفذي الوصيه العظيمه دي اللي أوصى بها يوسف ابن أصباط وهي مسك الختام قال لما سئل عن غاية التواضع قال أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك يريد كلكو دلوقتي وانتو خرجين أو كلكو وانتو بتبص البعضيكو كل واحدة يجري في قلبها الإحساس ده بس مش عايزه تصنع ومش عايزه تكلف من غير ما يكون بيقين عايزك تلحوا على نفسيك بيه لغاية ما تحس بيه جواك والله أكيد فلان أحسن مني أكيد فلان دي كمان أفضل مني ربنا يبارك ويحفظهم وربنا يا رب يأخذ بيدي للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى لو بقيتي كده عمرك ما تفتخر على أي أحد بأي شيء مما كان فيك من الصلاح والخير لو بقيت كده حتحققي وصيه أمك وأمي عائشة رضي الله عنها إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع لله تبارك وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم